أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الظاهرين ليلة النصف من شعبان ليلة مباركة ورد فيها أنه يفرق فيها كل أمر حكي وهي من ليالي العبادات وهي الليلة التي تناسب مولد خاتم الأوصية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 وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط فالغاية من إرسال جميع الرسل هي أن يقوم الناس بالقسط فمتى تحقق قيام الناس طراً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 وقد نص في كتابه العزيز على انه لا يلعب ولا يعبث ولو انه لم ترد ايه في القران الكريم تنزه الله سبحانه عن العبث والله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 بأن تتحقق الغاية الربانية من إرسال جميع الرسل على يديه لابد للعاقل أن يتأمل ليعرف من هو هذا الرجل ومن هنا يظهر وجه من وجوه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 وأما من يعرف حكمة الله فإنه يقول جل الله وعلا عن أن يرسل نبيا هذه صفته وهكذا الحال بالنسبة للإمام فإن الإمام مضافا إلى ما بينا من دلالة القرآن الكريم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 وإن قلت بطلت فائدته فقد كفرت فبمن تتحقق هذه الفائدة التي نص عليها القرآن الكريم إن العقل يستقل بأنه لا بد أن يوجد في الأمة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 راينا أن سوق الاعمال كاسد ولم ينفعني الا حب صاحب هذه القبه وولايته محمد محمد. فمن رزق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 يحرمك من شفاعته أو من دعائه والحمد لله رب العالمين